يا ابو يا نجيت لك وين نفسي وفي القلب نار انت شبت وتشعل شاني ولد تاها طريق وكثرت احسانا وشرب المراره وغيره يشرب الالي راح خلي اتشطانا صاحب كرا وفلي ما لها امثاني صديقك اللي عدك ثالث اخوانا وشلون خلاك وقت الضيق لاصاني ابوي عطى فكر ومتا <متغلق> روحي بحضانه ونسال الدمعات سجين شاف له والي لا عاد تذكرني الماضي بخلانا وحوشفني وحيد جالس الح رضيت دنياك والايام فوانا ورضيت في الصحبه الحسنه بلاناني واغضبت بوكم فضحت بين جيراننا ونزلت راسا فيه ما تسبب في الخطاة وندفع أثمانا أملتني وانشغرت بجمع الأموالي خليتني للهوى وبلي سوى اجمع المال وتعب حيلي من شانا قرش على قرش وريال على ريالي واشري لك اللي تبي من وسط دكانا وتختار سيارتك لو سعرها غالي يا ابو يا ناجيتي والعينين غرقانا تايب على الذهب ورجي رحمة الولي السجن قطى أخوادي صمت جدرانا وغل ما سهر والله شفت برهانا وقررت خلّي الطمع واهتم بعيالي استر فينا الواحد العبود سبحانا ومن رفق تسوع حذر كلنا جيالي ونوصي الآب من فضله واحسانا لا تشغله عن عياله كثر لعمالي